نكفر بالله ونجعل له أنزادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 ان ربي يسبق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون اول ان ربي يسبق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ دَلاَزِ الْفَإِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا